فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجداه فكان لأولامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صدرا ويسألونك عن في القرنين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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ففحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا دهنم للكافرين نزلا قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يهدو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغارب أنت عن آلنتي يا إبراجيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لكم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا والكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وانكم في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 افَرَأَيْتَ الَّذِي تَفَرَّأَى بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَكَأَيِّنَا فَرَدَّا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جدتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخروا الغبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبهي للرحمن أن يتخذ ولدا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 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عن من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأبشر بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن كذفيه في التابوت فكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك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 الذي جعل لكم الأرض مهدا ومدا وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به أزما وجن من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي البصره منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة وأخرى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 قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خَابَ من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران مجيدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم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 ولأصلبنكم في دذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا اَامَنَّ اللَّهُ رَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَتَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُحْفٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ جَرِمَ نَفْسًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَاءَ بِالطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ سَرِيعٍ وَعَجِلْتُ إِلَيْهِ تَرْبًا لِّتَرْضَىٰ ۖ قَالَتْ إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فَجَاءَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرَدّتُّمْ مَّا وَعَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَجْدِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن سِنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَنهَا فَكَذَلِكَعَلقَ السَّامِر فَخَدَ لَهُم عِدأَنْ جَسَدَ له اللَوْخُ هُمْ فَقالَاوا هذا إابكُمْ وَإِلَهُ سَافَنَس فَفَلاَا يَعوْونَ أَ لا يَعْدرِرُ إِلَيْهِمْ قَهُ لَ وَل يَمْلكُ لَهُمْ ضَرهُ وَلا نَفْعى وَلَقدَدَ قَالَ لَمهَعُول مِنْ قَضْلُ يَا قَهُ ب إِ مافُتِتُم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 إني خشيت أن تقول فارقت بين بني إسرائيل ألم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبرتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فَإِنَّ لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك مبعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاتفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنسلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذواقا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْمَئِذِي يَتَرَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ رَحْمَٰنٌ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ وَعَلَى الْأَرْضِ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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما مِنَ الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم بل أدلك على شجرة الفلد وملك لا يبلى فأتلا منها فبدت لهما سوآتوا ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم ارتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو أتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحفوه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك هي يوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من الكرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لألنها ولولا كلمة سَبَقَتْ من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء النهار فسبح واطراف النهار لا تضل ولا تمد النعينك الى ما متم نابجي ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لافتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرجطك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أعلم تأتهم بينة مَا في الصحف الأولى وَلَهُ أَن أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلُ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَمَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ آيَاتَكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ بُلُمْ تُرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى